بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا إلى الحديث الرابع والعشرين ووقفنا عند فوائده واليوم بفضل الله عز وجل نكمل هذه الفوائد من فوائد هذا الحديث رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهذا أعلى مراتب السند لأن غاية السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسيه وإما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة وإما عن الصحابة وهذا في, في الأحاديث الموقوفة وإما عن التابعين ومن, بع ومن دونهم وهذا في الأحاديث المقطوعة هذه أول فائدة يقول أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هذا أعلى مراتب السند ما هو السند؟ السند في صح تعريفات أهل العلم هو حكاية طريق المتن ويقولون أيضا هو الاخبار عن طريق المتن فالحديث يتكون من قسمين سند ومتن السند هو الاخبار عن حكاية المتن أي سلسلة الإسناد العليا التي نصل بها إلى الكلام الذي هو المتن يقول وهذا أعلى مراتب السند لأن غاية السند وطبعا يطلق السند والإسناد الفرق بينهما لغوي أما من ناحية الاصطلاح فلا فرق على الصحيح من كلام أهل العلم يقول هذا السند غايته نهايته إما أن يكون الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية الحديث القدسي كلمة قدس بمعنى تطهر أو طهر ومن أسماء الله عز وجل كما مر معنا القدوس وهو الذي تنزه عن كل عيب ونقص واتصف بكل كمال سبحانه فنسبت هذه الأحاديث إليه أو إلى القدس إلى التطاهر أو إلى الطهارة أو إليه سبحانه لان اسمه القدوس ولذلك يسميها بعض أهل العلم أيضا بالحديث الإلهي أو بالحديث الرباني وتعريفه باختصار جدا عند أهل العلم هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين عز وجل إبداً ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين ولذلك الحديث الذي معنا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إبا إذا أضافه إلى رسول الله قال فيما يرويه عن ربه عز وجل هذا أضافه صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف هذا الحديث إلى الله عز وجل يسمى بالحديث القدس او الحديث الالهي او الحديث الرباني وإما غاية السند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة يبقى الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وبعض أهل الحديث يضيفون أوصفة سواء كان هذا الوصف معنوي أو كان وصفا حسيا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما عن الصحابة يعني لو وجدنا حديثا عن صحابي غاية السند هو الصحابي هذا الحديث بما نسميه يسمى بالحديث الموقوف يبقى الموقوف أي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير وإما عن التابعين ومن دونهم وهذا في الأحاديث المقطوعة يبقى إذن عندنا هذه التقسيمة تسمى بتقسيمة أنواع المتن أو أسماء المتن هذه المتون إما أنها تضاف إلى الله عز وجل يبأ الحديث القدسي وإما تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبأ الحديث المرفوع تضاف إلى الصحابة يبأ ذا الحديث حديث إيه؟ الموقوف تضاف إلى التابعين ومن دونهم يبقى الحديث المقطوع والمقطوع غير المنقطع المقطوع هو ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم من قول أو فعل أو تقرير إنما المنقطع ما كان في أثناء سنده سقط بواحد فقط أو بأكثر من واحد بشرط عدم التوالي ده الحديث المنقطع هذا من يعني علل يبقى إذن هنا الشيخ يذكر هذه الفائدة يبين لنا أنواع المتون الحديثية من ناحية إضافتها إلى غايتها في السند قال فإذا روينا أثرا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فنسميه أولو أنتباه موقوفا لأنه صحابي وإذا روين أثرا عن مجاهد رحمه الله فنسميه بقطوعا لأنه تابعي الفائدة الثانية أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي إنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه نوع من التكلف وقد نهينا عن التكلف ونهينا عن التنطع وعن التعمق لعل هذا هو رأي الشيخ رحمه الله تعالى ولكن بعض أهل العلم وبخاصة في المؤلفات التي عنيت بالحديث والفرق بين الحديث القدسي والنبوي والفرق بين القدس والقرآن أو في علوم القرآن يذكرون هذه الفروق للتوضيح فيكون بذلك هذا من تفصيل العلم وليس من التنطع وليس من السؤال عما لا ينفع لأنه قد يرد إلينا إشكالات وبخاصة من المستشرقين اللي هم أصحاب الفكر العلماني الذين يريدون أن يوقعوا المسلمين في حرج فترهم يسألون أسئلة تختص بهذه الفروق فإذا لم يكن عندنا من يجيب على مثل هذه الفروق فساعتها سيكون هناك إشكال فنقول أن نتعلم هذا للرد على أمثال هؤلاء وبخاصة في أزملتنا التي كثرت فيها الشبه، هذا أمر ليس من التنطع ولا من غيره يعني أقرب الاقوال في هذه المسألة هو أن الحديث القدسي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول الله معنا. ياي المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأظن قد مر معكم الفرق في التوحيد أظن يعني هذا في كتاب بداية كتاب التوحيد الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الفرق بين الحديث القديس والحديث النبوي ومن أراد أن يستفصل يرجع إلى كتب علوم القرآن ويرجع إلى أيضا الكتب الحديثية التي عنيت بمثل هذه الفروق بين أنواع المتون الفائدة الثالثة إثبات القول لله عز وجل وهذا كثير في القرآن الكريم وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت إذ لا يطلق القول إلا على المسموع فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا لا يعذبنا الله بما نقول وهذا قول يقولونه بقلوبهم فالجواب بلا لكن هذا القول مقيد ويقولون لو أن الآية أتت ويقولون لولا لا يعذبنا الله لقلنا أن هذا إيه بالصوت واللفظ المسموع إنما لما قيدت بقول ويقولون في أنفسهم علمنا أن هذا المراد به ما لا يسمع لأن هذا كلام نفسي داخلي طبعا هذه من الشبه التي يعترض بها المتكلمون من والمعتزله ومن نحى نحوهم من الجهميه وغيرهم على أن الكلام كلام الله عز وجل كلام نفسي ليس بصوت وليس بحرف إنما الصحيح كما ذكر الشيخ أن أهل السنة والجماعه يعتقدون أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن بلفظه وحرفه ولذلك في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن أنيس قال يحشر الله تعالى العبادة أو قال يحشر الله الناس قال واومى بيده إلى الشام يعني أشر بيده إلى الشام عراتا غرلا بهما قال قلت ما بهما قال ليس معهم شيء فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان إذن يقول بصوت يسمعه من بعد يعني البعيد والقريب يسمعه على حد سواء يقول أنا الملك أنا الديان طبعا هذا الحديث يعني لا يستطيعون تأويله يعني إذا قالوا يقول ملك من الملائكة نقول هل الملك يقول أنا الملك أنا الديان امر عجيب جدا والله عز وجل إذا خلق صوتا في شيء كان صوتا لهذا الشيء يعني يقولون أن الله خلق الكلام الذي كلم به موسى في الشجرة يبدأ كلام مين كلام الشجرة صح هي التي تكلمت به لو أن الله خلقه فيها كذلك أنت كلامك أنت يعني اذا قلت قال المعلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم هل هذا قول المعلم ام قول ابن مالك مين اللي قال الكلام ده ده كلام ابن مالك في الالفيه فهذا كلام ابن مالك طيب المعلم قاله نعم قاله ولكن من باب النقل ولذلك القرآن قد ينسب أحيانا إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش ما هذا جبريل وينسب إلى الرسول البشري إلى محمد من أجل التبليغ فقط أنه مبلغ لهذا الكلام أما الكلام ينسب إلى قائله وهو الله سبحانه وتعالى اذا انتبهوا إلى هذه المسألة أن الله عز وجل تكلم بكلام بصوت وحرف سبحانه وتعالى وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ولا ابن تيمية له كتاب وهو كتاب القرآن وهو في مجموع الفتاوى كتاب مهم جدا يرد عليه على كل الشبه التي وردت حول القرآن يعني ينبغي لمن يعني يريد أن يحصل ويستذيد أن يقرأ مثل هذا الكلام لهذا العلم الفائض الربيع أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوط ضده وهذه قاعدة أصيلة من قواعد الأسماء الصفات أن النفي ليس فيه كمال إلا بثبوت الضد هل تذكرون لما تكلمنا عن السبوح والقدوس والسلام هذه اسماء نفي تنزيه ولكن ينزه الله عز وجل عن العيب ويثبت له في المقابل كمال ضد هذا العيب يعني أضرب لكم مثالا والله المثل الاعلى لو قلت لكم هذا الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم هل هذا مدح انا سلبت صفه الظلم عن الجدار هذه هذه صفه مدح ليست بصفه مدح حتى يكون هذا الجدار يضيء وضحت فلا بد من إذا نفينا الظلم اثبتنا كمال العدل لله عز وجل يعني نقول مثلا ان الله لا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى هذا صفة سل نفينا عن الله عز وجل النوم ونفينا عنه الموت ولكن ليس هذا النفي كمال حتى نثبت له كمال الحياة وضحت نقول الله عز وجل لا ينسى لا ينسى بمعنى أنه يذهل عن بعض الأمور أو غير ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نقول لا ينسى مش بمعنى يترك لأن الله يترك كما في قول تعالى نسوا نس الله فنسياهم اي فتركهم وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب فنقول أن صفة النسيان أو نفي النسيان عن الله عز وجل ليست بكمال حتى يثبت لله عز وجل كمال العلم كمال العلم أنه لم يسبق بجهل بضلال ولا يتبع نسيان فعلم الله كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذه قاعدة مهمة من قواعد الأث... الأسماء والصفات أننا إذا نفينا شيئا عن الله عز وجل لا يكون كمالا حتى نثبت كمالا ضده أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه فنحن لا نستطيع أن نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاء كما أنه يوجب على نفسه ما شاء اقرأ قول الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة وكتب عز وجل عنده في كتاب عنده على عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فلو سألنا سائل هل يحرم على الله شيء وهل يجب على الله شيء فالجواب أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم لأن له أن يحكم بما شاء وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا فالعقل لا يوجب ولا يحرم وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل هذه قاعدة مهمة أيضا جدا لأنها فارقة بين أهل الصنة والجماعة وبين غيرهم من المتكلمين يعني المعتزلة عندهم قانون التحسين والتقبيح العقلي يقولون أن العقل إذا استحسن شيئا يجب على الله أن يفعله والعاذ بالله وإذا قال أن هذا الشيء قبيح يلزم الله عز وجل أن لا يفعله هنا قدموا العقل على حكم الله والعاذ بالله نحن قاعدة أهل السنة والجماعة أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ابتداء. يعني لا شك أن بر الوالدين أو الإحسان إلى الفقير أمر مستحسن عقلا حتى ولو لم يأتي الشرع بتحسينه صح كذلك أيضا القتل أمر مستبشع عقلا وقبيح عقلا ولكن متى يكون القتل حراما ومتى يكون الزنا حرام ومتى يكون الربا حرام ومتى يكون شرب الخمر حرام إذا أتت دليل المحرم يبقى العقل احفظوا دي كده العقل يدرك حسن الشيء وقبحه إنما التحريم والتحليل هذا لله عز وجل لأن هذا حكم والحكم له سبحانه وتعالى وهذا فرق بيننا بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة الذين وضعوا هذه القاعدة وأجروها حتى على الله ولعزب الله ولذلك بعض, بعض أهل العلم يقول لا تقل هذا واجب على الله ولا تقل هذا حق للعبد على الله عز وجل ليه قالوا, ليه قالوا لان هذا تفضل منه سبحانه وتعالى نقول نعم هذا تفضل ولكنه واجب لانه اوجبه على نفسه وهذا حق على الله لانه هو الذي كتبه على نفسه يعني في حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق اي امر واجب ولكن هذا الواجب من الذي أوجبه على الله هو الذي أوجبه على نفسه يبقى الله عز وجل يوجب على نفسه ويحرم على نفسه وليس للعقل مدخل في هذه القصة لأن هذا من الحكم والحكم لله سبحانه وتعالى فزكى يقول ابن القيم في النونية ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان والإحسان يعني المتابعة يقول إطلاق النفس على الذات لقوله على نفسي إني حرمت الظلم على نفسي فالنفس هنا بمعنى الذات كما في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه وليست النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة فالنفس تعني الذات وكلمة النفس أصوب من كلمة الذات لكن شاع بين الناس اطلاق الذات دون إطلاق النفس ولكن الأصل العربي النفس يبقى كلمة ذات أصلا لفظة مولدة ليست عربية صرفة ولكنها لما شاعت قلنا لهم ما معنى الذات فإن قالوا النفس خلاص يبقى بها ونعمة ولا باس ولا مشاعة في هذا الاصطلاح إنما لو وصفوا لنا شيئا زائدا قلنا لا هذا لا نعرف لا من كلام العرب ولا من, من الشرع فلا يجب أن نعتني به أو نقوله إذن الصحيح من كلام أهل العلم أن كلمة ذات بمعنى كلمة نفس أن الله تعالى حرم الظلم بيننا فقال وجعلته بينكم محرما وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره وان في ظلم لازم ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان المتعدي لغيره لكن هو في المعنى الثاني اظهر لقوله فلا تظلموا اي فلا يظلم بعضكم بعضا والا فمن المعلوم ان الظلم يكون للنفس ويكون للغير قال الله تعالى ولكن ظلموا انفسهم ومضار الظلم على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا يقول كلتا الجنتين آتت أكلها أي ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا يعني ما من ثمره إلا وقد خرجت يعني ثمر كامل جنة كاملة سبحان الملك ويدور هذا الظلم على أمرين إما منع واجب للغير حق من الحقوق عليك لغيرك تمنعه هذا ظلم وإما تحميله ما لا يجب عليه تقول لفلان عند فلان حق لي وليس لك حق هذا أيضا من الظلم المثال الأول أن تمنع شخصا من دين عليك فلا توفيه أو تماطل به عليك دين لشخص وقد جاء أجله فلان له عندك مثلا مبلغ من المال اخر الشهر وقد اتى اخر الشهر اذا قد حل الدين وانت معك هذا المال ومع ذلك اعط المال لفلان طيب شويه كده يعني اذا اخذ اخذ يعني ب... بكلام ووعود واذا اراد ان يعطي كانه يخرج جلده يعني يقطع من قلبه وشعاره فلوسك دروسك يعني كأنما يخلع معناه فلوس الرجل يعني ما ليست هذه حقه ولكن سبحان الملك يعني واذا كان بعض السلف يقول له يعني اذا اتاه احد ليستدين منه قال قبل يدي يعني طب الناس تقول له طب انت بتتفضل على اخيك في قبل يدك قال نعم فانني اذا اردت ان استوفي حقي قبلت قدمه هابوس رجله عشان يديني فلوسي انت أخذ بالك فالله المستعان فهذا الشخص له دين على شخص هذا الشخص معه المال ولكن يماطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة بن عمر وهو صحيح مطل الغني ظلم يبقى المماطلة في دفع الحق الذي وجب عليك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ظلم يعني صاحبه ظالم فهذا نوع من أنواع الظلم الإنسان قد يطلب خلاص يعني أنا أوخر المال شوية وبعد كده أدهل بعد كده وهذه من السلوكيات المرفوضة جدا والتي تشوه منظر من يل يعني ينسب إلى الالتزام يقول شوف فلان بيكل فلوس الناس وبخاصة بقى طبعا لو كان كثير الإنفاق يعني الناس كل يوم شايفاه شيء مروح، اكياس اشترى سيارة وعلي عشر تلاف مثلا لأحد ما يقول طب ادي له فلوسه يقول طب بس الظروفة. الظروف ظروف ايه الناس شايفاك ما شاء الله فنقول له مطل الغني ظلم يعني أنت تعاقب عند الله عز وجل بتأخيرك هذا المال لصاحبه ومثال الثاني طبعا بعض أهل العلم كإصبغ وسحنون وظلم العلماء المالكيه قالوا هذا المماطل ترد شهادته يعني شوف وصلوا إلى قالوا أي خلاص لا ما ينفعش تقبل شهادته لأنه ليس بأمين ومثال الثاني كأن تدعي عليه دينا وتاتي بشهادة زور فيحكم لك به فهذا الظلم فإن قال قائل هل يستثنى من قول فلا تظلم شيء الجواب لا يستثنى فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين فالجواب بلى لكن هذا ليس بظلم لأنه أبيح لنا هذا طبعا السؤال ده إعلاميا يعني قد يجرمون قائله ولكن هذا ديننا يعني بيقول هل يجوز لنا أن ناخذ اموال الكفار المحاربين الذين يحاربوننا؟ قال نعم. لماذا نعم؟ لأن الله أباح لنا ذلك وبيحت لنا الغنائم. فانت بقى عايز تيجي بقى في حضارة القرن العشرين الآن المتعلمة التي يريدون يريدون إخراجنا عن كل موروثنا الثقافي. وتقول مثل هذا الكلام أنا لا أقول قل هذا الكلام والله عز وجل ناصرك المسألة الثانية هذا ليس من الظلم لأن في حقيقة الأمر هذا المال سماه الله فيئا المال ال الذي هو فيئ أي الذي رجع مرة أخرى يقولون فاءت الشمس أي رجع الظل مرة أخرى إلى مكان فإذا الفيئة أو هذا المال الذي أفاء الله عز وجل به علينا مال رجع لاصحابه لأن المال في حقيقة الأمر مال من؟ مال الله عز وجل وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه فهذا مال الله أخذه الكفار والله عز وجل انما أنزل المال كما في الحديث الصحيح لإقامة الصلاة فأنزله للعبادة فإذا أخذه من لا يتعبد به بل من يصد عن سبيل الله به كان من العدل أن يرجع لمن يعبد الله عز وجل به ومن أباح الله له أن يأخذ هذا المال فهذا ليس ظلما إنما للأسف الكلام في وسائل الإعلام بيركز على الفرع إنما لا يركز على الأصل تعرف لو وضعنا أصولا يعني مثلا يتكلمون تقطعون يد السارق تقطعون كذا إذا أصلنا معهم أن هذه الأرض ملك لله ونحن عبيد لله وأن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا لنتحكم إليه انتهت القضية السؤال هنا هل نقول لهم هل ترضون أنتم بحكم الله أو لا ترضون دي خلاصة القضية مش خلاصة أننا سنقيم حدا أو لا القضية مبناها على أن الحكم لله عز وجل وهذا اعتقاد وأن هذا حق لله عز وجل الذي ينظر إلى حق هذا المجرم أنه يعني من باب يعني الشفقة وال... لا يريد قطع يده لا ينظر إلى حق الله عز وجل ولذلك لابد من النظر الصحيح إلى حق الله عز وجل في هذه الجزئية لأن هؤلاء يريدون إهدار حق الله عز وجل وفي حققة الأمر العلمانية خلاصتها لا دين لا تبغي دينا إلا ما أشرب من هواهم اللي هم بس يعني يريدون هو ذا الدين عندهم أما غير ذلك فلا يريدون دينا وهذا معنى الكلمة حتى في معاجمهم العلمانية بمعنى لا دينية أو الدنيوية تاخد بالك. فننتبه ننتبه إلى مثل هذه الأمور ده برضو عشان يعني هذا رد على جيل من الشباب لا يدر القضية ولا القصة جيل أيضا يخرج فيأتي بنصوص هذه النصوص توضع في مقاصد عمل الشريعة هو لا ينظر إلى المقاصد يعني عنده بقاء العلمانيين في الحكم كامثال مبارك مثلا هذا ولي أمر ولا بد من بقائه هو فعلا يعني من يقول ذلك في غيبوب عن الواقع هذا يعيش كما يقول سيد قطب رحمه الله في الفراغ المثالي قاعد كده في التكييف لا يعرف شيئا عن الواقع ينظر بنصوص فرعية وع وعنده حرفية يعني تصل إلى أشد من حرفية التي يعني عابوها على, على الظاهريه الظاهريه كان عندهم يعني نظرة شمولية في المساله إنما دون ليس عندهم نظرة شمولية ولذلك إحنا عندنا غيبوبة فعلا عن قراءة مثل هذا الفقه هذا نوع من أنواع الفقه والفقه ليس فقط الفهم في مسائل هي مهمة جدا كمسائل العبادات والزكاة والصوم وغير ذلك هناك فقه أيضا فقه سياسي لأنه ليس عندنا فصل بين السياسة وبين الدين أبدا وليس عندنا فصل بين الحياة وبين الدين إنما العلمانية هي التي تريد ذلك العلمانية في علمانية مطلقة وهي التي تريد فصل الدين نهائيا لا تريد دينا أصلا لا تريد مسجد ولا تريد صلاة ولا غير ذلك وهذه علمانيه ملحدة بينه العلمانيه الاخرى المتدثره بثثار الشرع لا باس بصلاه وصيام وزكاه وحج بس انقط في الشارع ما لكش دخل طب في مسائل الحكم ما لكش دخل تاخد بالك فنرجو من شبابنا ان تتضح لهم مثل هذه المسائل المسائل دي لابد ان تكون واضحه في الذهن والا درنا في فلك يعني دوار لا نستطيع الخروج منه الا ان يشاء الله عز وجل فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين فالجواب لا تحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث روى البخاري عن عبد الله بن عمر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما طبعا الشيخ بأي يدلل على أن مال المعاهد أو من أعطاك عهدا لا يجوز لك أن تخونه يعني مثلا لو أنك دخلت بتأشيرة سفر إلى أمريكا وأمريكا تعيس في بلاد المسلمين في القصعة المستباحة تعيس فسادا هل يجوز لك أن تخرب أموال الشوارع أو أنك تعمل في سنترال فعرفت رقم مثلا رجل ليس بمسلم فتقوله خلاص كافر أموالهم حل لنا كما يعني اللي إيه الثائرة اللي كانت تنسب إلى أهل السنة ويبدأ بقى يتكلم مثلا بالاف الجنات ويقول لك ده كافر نقول لا طالما أنك أعطيته عهدا او أو أعطاكه عهدا وامانا لا يجوز لك أن تخون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخون من خانك وهذه طبعا صورة من الصور التي يعني تكون عائقا وتنفيرا لاناس كثرين على أن يدخلوا في الإسلام. يعني حتى بنقول مع كرهنا وبغضنا لروعة البقر، إلا أنهم لو دخلنا في عهدهم أو دخلوا في عهدنا وأماننا، لا يجوز لنا أن نغفر لهم هذا العهد وهذا الأمان إلا بضابط شرعي. أن الإنسان ضال إلا من هدى الله. هذه الفائدة التاسعة. وتفر على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. نسأل الله أن يهدينا. فإن قال قائل هنا إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة وهنا يقول كلكم ضال يعني كيف نجمع بين كلكم ضال وبين كل مولود يولد على الفطرة يقول فالجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة لكن قال أباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهنا يخاطب الله عز وجل المكلفين الذين قد تكون قد تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه اباؤهم فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل هذا نوع من أنواع الضلال إنما لو رجعنا إلى معنى الضلال هتعلم أننا في حاجة جميعا إلى الهداية من الضلال فالضلال قد يطلق على الغيبوبة غيبوب يعني إنسان غائب، زاهل، غافل كما في قوله تعالى أَإِذَا ضَلَلْنَا في الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جديد أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْ غِبْنَا فِي الْأَرْضِ بِأَنْ مُتْنَا يبقى الضلال يأتي بمعنى الغيبوبة وقد يحمل على معنى الغفلة هنا غافل عقله في غياب عن إدراك الحق ويطلق أيضا الضلال على النسيان. يطلق الضلال على النسيان كما في قول تعالى أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى فهنا أن تضل إحدهما يعني تنسى فتذكرها الأخرى فتذكرها من التذكير لأن بعض المتأولة يقولون فتذكر إحدهما الأخرى أي تصير معها ذكرا لأن الاثنين يبقوا بمقام ذكر فنقول هذا اللفظ لا يحتمل كلام العرب عشان بس الناس اللي بتفهم يعني ايه بالكبشه كده طبعا مش عارف الاخوه اللي بره هيفهموا الكبشه دي ازاي بس يعني ايه الامر الثالث يطلق على عدم العلم بتفصيل الامور كما في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى فلم يكن نيو لما عنده علم بتفاصيل أمور الشريعة ثم بينه الله عز وجل له وأنا أظن أن هذه الحالة لا يخرج عنها أحد صح ولا لا لأن كل انسان يجهل أمورا كثيرة حتى من أمور الشريعة فاحتاج إلى تعلمها فهذا نوع من أنواع الضلال ولو سميناه بالضلال اللفظي بالضلال اللفظي أما التعليل الذي علّله به الشيخ هو المعنى الرابع في معاني الضلال وهو سلوك سبيل غير الشريعه الشريعه لها سبيل وطريق وللمؤمنين سبيل وطريق فالذي يسلك غير هذا السبيل هو ضال والعياذ بالله وضحت يبقى كلكم فعلا ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم نسال الله عز وجل أن يرزقنا الهداية سبحانه وتعالى قال الحس على طلب العلم لقوله كلكم ضال ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعديله شيء لمن صحت نيته لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي فطلب العلم في هذا الزمان متأكد ألا تطلب, ألا تطلب الهداية إلا من الله لقولي فاستهدوني أهديكم وتكلمنا عن هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلاله في المرة السابقة أن العباد في الأصل جياع وقمنا طبعا بشرح بفضل الله صورة أولئات من صورة الواقع فلتراجع يعني قال ويتفرع على هذه الفائدة قولوا فاستطعموني أطعمكم أي يسألوني الطعام أطعمكم وعليه فلا تلجا في طلب الرزق إلا من الله عز وجل قال إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق لماذا لأنه ليس عند غيره انما الرزق الحقيقي هو عند الله عز وجل وكلمة رزق كما مر معنا في حديث ابن مسعود يكتب رزقه أن الرزق معناه إيه؟ تمام كل ما ينتفع به المرء كل ما ينتفع بالمر فهو من الرزق يقول الفائدة التي بعد ذلك أن ابن آدم خطاء أي كثير الخطأ كما قال الله عز وجل وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا فيشتمل على صفتين الظلم و الجهل فالظلم يبقى لابد للانسان من العدل ولو على انفسكم والجهل يزال بالعلم يبقى لابد للانسان حتى تزول هاتين الصفتين ان يكون عنده عدل وان يكون عنده علم وزوال الثانيه اللي هو الجاهله بالعلم تؤدي الى زوال الظلم الأول بفعله العدل لأنه يعلم الحق فيفعله أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها لكن الإنسان يحتاج أن يستغفر فاستغفروني أغفر لكم نسأل الله أن يغفر لنا وتكلمنا عن طلب المغفرة أنه باللفظ وطلب المغفرة بالفعل والعمل الصالح طبعا في الفائدة الثمين عشر أنا الله تعالى يغفر الذنوب جميعا وهذا لمن استغفر لقول فاستغفروني أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة مكفرة بالأعمال الصالحة لقال صلى الله عليه وسلم الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مرتين ب الكبار مرة معنا حديث واتبع واتبع السيئة الحسنة تمحوا فكرين التفصيل وقلنا إن الشيخ هناك أجمل القول وقال أن الاعمال الصالحة تزيل الإيه؟ هنا أتى الشيخ ففصل التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك قال إن عندنا صغائر عندنا كبائر عندنا كفر الكفر لا يغفر إلا بالتوبة بالإجماع إن هو يرجع إلى الإيمان مرة أخرى هذا ما يكفره طب الصغائر قلنا تكفر بالأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات طيب الكبائر الكبائر هنا الشيخ يقول وأما الكبائر بد لها من توبة خاصة فلا تكفر الأعمال الصالحة فكريت التفصيل آه ولذلك إحنا قلنا إلا إذا جتنبت الكبائر ورجحنا القول إن الشيخ في شرح الحديث عمم قبل ذلك وقلنا إن التعميم ده يحتاج إلى تفصيل وفصلنا الشيخ أتى هنا في هذه الجزية وفصل ما ذكرنا بفضل الله عز وجل يعني الفائدة التي بعد ذلك كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه سبقت الفائدة هذه أن محل التقوى الفجر للقلب كذلك أيضا من الفوائد وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا وذلك من وجهين الأول أن الله عز وجل يصره حتى عمله الثاني أن الله تعالى أثابه على هذا العمل يعني يعني عمل بلا استحقاق منك بل هو فضل من الله عز وجل ولذلك إذا نظر المؤمن إلى اعماله الصالحه بهذه النظرة علم أن الأمر كله إيه لله ابوء لك بنعمتك علي وفي المقابل ابوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد اي يضبطها بالعدد فلا ينقص احدا شيئا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهذا على سبيل المبالغة فلو عمل ادنى من مثقال الذرة لراه لكن لما كانت الذره من أصغر المخلوقات مما تضرب به العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الذره يعني أهل التفسير يقولون أنها أصغر النمل أصغر النمل وبعض أهل التفسير ذكر أنها الأشياء الدقيقة التي ترى في أشعة الشمس هذه الذرات المتطيرة أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه فلا يلومن إلا نفسه فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لي هذا فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا عملها وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك وإلا فلا يعلم فاللوم عليك فالرسل بلغت والقرآن حجة ومع ذلك تركت هذا كله فاللوم عليك أنت والله موفر ودي مسألة الجبرية اللي هي برضو ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أنت تبتل بالماء يعصي ثم يقول يعني أنت ما دخلي ما ذنبي كتب الله ذلك عليك السؤال هل قبل أن يكتبه الله عليك كنت تعلم أنه كتب عليك أبدا إنما أنت أتتك رسل الله فقالت لك لا تفعل فخالفت رسل الله عز وجل وهذا الأمر كتبه الله عز وجل عليك الأمر الثاني أن الكتاب والعلم لم يجبر أحدا على شيء الأمر علم الله عز وجل السابق وكتابته في اللوح لم تجبرك على فعل المعصية إنما أنت الذي فعلت بيدك ولذلك بعض أهل العلم يقول لا تكن عند الحسنة أو عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أيما مذهب وافق هواك مذهبت به يعني أما يجي يعمل عمل صالح صلى مثلا يقول سلام ده أنا امبارح صليت ركعتين يعني بإخلاص وخشوع اسال الله أن يتقبل صح؟ ينسبها إلى نفسه طيب من الذي بنى المستشفى يقول انا اللي بنيت من الذي يتصدق على اليتامى انا اللي تصدقت من الذي يعني فعل كذا كل امور الخير يعمل ايه انا الذي فعلت صاحي كده من الذي انجب هذا الولد انت الذي انجبت انما بقى في, في الاتجاه الثاني لما في اتجاه المعصيه يكون جبري يعني في الاولى قدري قدر ان هو يفعل والله عز وجل يقيد ما يفعله فقط والعز بالله الجبري بقى النوع الثاني ده بقى كل حاجه عنده ايه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فعلها بس في ناحيه الذنب كما قدمت ولذلك انا اقول ان هذا الجبري وهذا مثال يضرب مثال عقلي يضرب لو انه يسير في الشارع فضربه احد الناس على قفاه ماشي جنب واحد لطشوا على قفاه ضربه جامده شويه فبعدين قال له انت بتعمل ايه قال له قدر الله ربنا كتب ذلك يا أخي. تعترض على هيسيبه يتركه طب لو تركه يكون عاقل فالجبريه فعلا مخالفه للعقل والسنن والفطر واخد بالك ولا تقوله تقول له طيب مش ربنا قدر الموت يقول نعم اقول طب خلاص روح حط نفسك قدام القطر انفرمك يبقى عرفنا لذا كان قدر الله مكتوب ما فرمكش عمرك ما هتموت يعني لو لم يكتب لك عمرك ما هتموت صح الحياة بهذا الكلام تفسد إنما الحياة تبنى على السببية ربنا سبحانه وتعالى نعم هو الذي خلق ولكن خلق بسبب فتعطيل الأسباب قطح في الشريعة في حقيقة الأمر وإذاك يعني من الطرف والنوادر ابن القيم أظن يعني في الشفاء العليل أظن يعني يقول ان احد الجبرية دخل على جاريته وهي تزني فامتطى سيفه ليقتلها طلع السيف كده وهيضربها بس بتعمل ايه الكلام ده القبح في بيتي الكلام ده كله فقالت له اتق الله كفرت بالقدر انت راجل جبري كل حاجة عندك ايه قدر وقال الانسان معذور فقال استغفر الله واعطاها 1000 دينار يعني حاجة يعني ايه حاجة عجيبة هذا الكلام يعني مخالف للفطر ناهيك عن مخالفة للايه للشرق ده ما راس الجبريه من اول واحد تكلم بهذا المذهب مين هو الجهم ولا مين في الحقيقه ان اول واحد جبري في الكون كله هو ابليس ابليس واخد بالك قال فبما اغويتني صح فكان إبليسية المذهب وهي الجبرية والعيز بالله ما الفرق بين إبليس وآدم عليه السلام آدم نسب الذنب إلى نفسه قال ربنا ظلمنا انفسنا ولذلك تاب من ذنبه إنما إبليس والعيز بالله نسب هذا الفعل إلى ربه وتق وقدر ربه وهي كلمة حق نريد بها باطل كما قدم خلاصه المذهب في مسألة الأفعال دي أهل العلم يضربون المثل بالرجل والمرأة رجل تزوج بمرأة اتى الولد صح هل هذا الرجل يقول هذا ليس بابني هذا خلقه الله في بطنها ولا ينسب الي ولا هذا الولد منسوب إلى فعله منسوب إلى فعل فما ذهب في حقيقة الامر والقدريه هذا مذاهب منافيه للعقل والفطرة ناهيك عن منافاتها طبعا للشرع أصالة يعني هذا ما أتينا عليه في هذا الحديث الماتع الذي يحتاج إلى قراءة كل يوم يعني أنا أتمنى من إخواني اطبعوه على ورقة كمبيوتر وحطوه على السرير على أي مكان في الأنتريف أي مكان كل يوم اقرأ هذا الحديث واستمتع بمعاني وأشبعها قلبك حتى يعني نعلم فضل الله عز وجل علينا طبعا يقول قلنا إن الحديث القدسي من لفظ النبي والمعنى من عند الله فما الفرق بينه وبين الحديث النبوي من هذا الوجه وبالا وبالأخص أن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحده الحديث النبوي قسمان قسم توقيفي وقسم توفيقي التوقيفي الله عز وجل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه هذا لا إشكال فيه القسم التوفيقي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله أو قرره ثم نزل الوحي إما مقررا له وإما نافيا من نافيا له أو يعني, يعني لا يصوب في هذا الفعل كما في اسرى بدر حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر فعاتبه القرآن ما كان لنبينا أن يكون له أسرى يبقى إذن الحديث القدسي المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي على أحد أمرين فالحديث القدسي يوافق الحديث النبوي من جهة الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى الله عز وجل الحديث النبوي لا يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى العازي فصل في المسألة كما قلت يرجع حتى إلى كتب علم القر القران علوم القران في تفصيل جيد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا انت استغفرك و